ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واسر ندامه لما راوا العذاب وَقَضَىٰ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَقَضَىٰ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يَغْلَمُونَ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا في أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ لَا يَعْلَمُونَ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 ثُلّ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ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 فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ أَهَا اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَنُذُنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يُذِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ الله لذو فضل على الناس الناس ولكن أكثرهم لا يشكون إن الله لنقضر على الناس ولكن أكثرهم لا يشكون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا ولا تكون وَرَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَرَا مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنِ الرَّبِّ مِنْ مِثْقَالٍ والذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا يعظم ربك من مثقال ذره في الارض ولا في غَرَّ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ